نحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونحب إليه ونستغفظه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي إلاه فلا مضل له ومن يمضل فلا هادي له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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها بالغا ذكرا وانثى وبث منهم ما رجال ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين أمنتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعدهم فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعثة فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالمسلمين ومن فضله عليهم ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة عظيمة كبيرة جليلا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن يسر لها وقدر لها شهر رمضان وجعل الله عز وجل العمل الصالح فيه يتضاعف والثواه والأجل فيه يتزايد جعل الله عز وجل صيامهم مغفرة للذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر لهم ما تقدم من ذنبه وجعل الله عز وجل قيامهم مغفرة للذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قيام رمضان مع أركان الإسلام الأخرى سببا لنيل أعلى درجات الجنة فجاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الصديقين والشهداء فمنزلة الصديقين والسهداء في الجنة هي أعلى المنازل التي يبلغها الناس جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سهلة ميسورة للعبد إذا صام رمضان وقامه وأبدى أركان الإسلام فرمضان منحة عظيمة منحها الله رب العالمين سبحانه لهذه الأمة ولكن الأمر الأعظم في رمضان هو العشر الأواخر من هذا الشهر فلو وضعت ليالي العام كله في كفة وليالي العشر الأواخر من رمضان في كفة لرجحت بهن هذه الليالي فهي أفضل ليالي العام عند الله رب العالمين في هذه الليالي ليلة خير من ألف شهر أي أن الله تعالى قد يجعل للعبد فيها ثواب عبادة مئة عام مثلا أو يزيد فلا يفرد في هذه الليالي العظيمة إلا عبد مغبون لا يعرف قدر رمضان إلا عبد محروم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي في العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم هذه الليلة فما صلى فيها ولا خام ولا دعا ولا سأله ولا ذكره فقد حرم خير هذه الليلة ومن حرم خيرها فهو محروم الله رب العالمين قال عن ليلة القدر أنها خير من ألف شهر فلو وضعت ألف شهر في كفة وليلة القدر وحدها في كفة لرجحت بهن ليلة القدر لأنها ليلة عظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم الله جل جلاله يقضي ما يجري في العام كله في هذه الليلة يقضي في هذه الليلة أن يشفى هذا المريض ويمرض هذا الصحيح ويولد هذا المولود ويموت هذا الحي يقضي في هذه الليلة أن يفرج عن هذا المكروب وأن يستر هذا المفضوح وأن يفضح هذا المسور وهكذا يقضي الله عز وجل فيها ما شاء من قضاء ويمضي فيها ما شاء أن يمضيه في ليلة عظيمة مباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء ينزل من السماء ويصعد الدعاء من العبد فيعتل جان في السماء أن يتصارع الدعاء والقضاء الدعاء إلى الله صاعد والقضاء من الله نازل لا يزال الصاعد يتصارع مع النازل حتى يقضي الله عز وجل الله عز وجل أن يصرع الدعاء القضاء فيرد الدعاء القضاء بفضل الله رب العالمين فكم من عبد قد قضى الله عز وجل له في ليلة القجر التي يفرق فيها الأمر الحكيم قضى الله عز وجل له فيها بمرض فينزل قضاء الله في المرض والعبد يصعد دعائه لله رب العالمين يطلب الشفاء والعافية ولا يزال العبد يطلب العافية والقضاء بالمرض نازل حتى يغلب الدعاء ويصعد لله رب العالمين ويذهب القضاء ويشفى العبد بحمد الله تم قضاء مؤلم ينزل في هذه الليلة فترده الدعوات في الأسحار في بيوت الله في المساجد بين الداعين والذاكرين والخاشعين والمتبتلين والباتين والدامعين من خشية الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي العام كله على حال. وياخذي هذه العشر هذه العشر على حال اخر تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه فيسال عن هذا فيقول افلا اكون عبدا شكورا اي ان نبيكم صلى الله عليه وسلم في العام كله كان يصلي بالليل ويطير الصلاة ويطيل الدعاء حتى قالت عائشة رضي الله عنها أنه سجد ذات ليلة فأقال السجود جدا يدعو ربه ويمتهل إليه تقول عائشة حتى ظننت أنه قبض مات في سجوده من طول السجود فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدور في قلب عائشة حرك أصبع رجليه حتى تفهم أنه لا يزال حيا دعا وأطال في الدعاء وصلى وأطال في الصلاة هذا في ليالي العام كله ليس في العشر الأواقر من رمضان يقول أبو ذر رضي الله عنه راقبت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ذات ليلة فرأيته يقرأ آية واحدة من كتاب الله بها يركع وبها يسجد حتى أذن للفجر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ من القرآن إلا آية يركع بها ويسجد بها ويقرأ ليلة بطولها وهي قول الله رب العالمين إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة بطولها بهذه الآية وهذا في غير العشر الأواخر من رمضان تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأوافق من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العام كله يصلي حتى تتورم قدماه فإذا جاءت العشر الأواخر أحيى الليل كله صلاة ودعاء وذكرا لله رب العالمين وربما لا يرقض من ليله إلا دقائق معدودة يرقضها صلى الله عليه وسلم وباقي ليله كله يقضيه في الصلاة والدعاء والابتهال لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه أم المؤمنين عائشة وهي من أعلم الناس بصلاته تقول وذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقذ النساء ويوقظ الصبيان بل ويوقظ الأطفال حتى يشهد الصلاة في تلك الليالي حتى يشهد ليلة القدر لأن دعوة الطفل الصبي مجابة فإذا ما جاء فشهد الصلاة مع المسلمين فدع الإمام في الوتر للمسلمين فأمن على دعوته هذا الصبي تقبل الله تعالى دعوة المسلمين كان أنس رضي الله عنه إذا قرأ القرآن ما دنا من ختام القرآن وقبل أن يختمه بصفحات قليلة يبعو الصبيان والأطفال يجلسون حوله وهو يقرأ القرآن فإذا فرغ منه وختمه قال لهؤلاء الأطفال إني داع فأمنوا أمنوا على ما سأدعو به في ختام هذه العبادة العظيمة في ختام قراءة القرآن لأن دعوة الأطفال مجابة يتخبلها الله رب العالمين وكذلك دعوة الشيوخ الكبار لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم مهلا عباد الله مهلا فلولا أطفال ربع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب علي لصب البلاء عليكم صبا فإذا مما ينبغي للمسلمين في هذه الليالي أن يحرصوا على إيقاظ الكبار والصغار ليشهدوا الصلاة مع المسلمين ويشهدوا الدعاء مع المسلمين إن مما ينبغي للمسلمين أن يعلموا أن هذه الليالي ترجى فيها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر العبادة فيها ربما تزيد على مئة عام من صلاة وصيام كم من عبد كان معنا في رمضان الماضي يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويدعو كما ندعو ويرجو كما نرجو ويتمنى كما نتمنى فجاءت عليه هذه الأيام المباركة وقد صار التراب له ثراشا وصار القبر له بيتا وحيدا في قبره ليري أحد ما الله صانع به يضمه القبر ضمة تختلف فيها أبلاعه لعاني سواد الليل وظلمة القبر الله أعلم ما يجري عليه وما يجري له الآن ذهبت ثيابه الحسنة واستبلها بتفن قد ملأه التراب ذهب بدنه الحسن الجميل وملأه ما ملأه مما شاء الله ذهب وترك المال والدار والزوجة والابناء ترك الأصحاب والليالي التي ملأها بما ملأها به من معاص وذنور وجلس وحده الآن أين أصحابه وأين أبناءه أين ماله وأين ثيابه أين سعادته وأين ضحكاته كل هذا ولا يا صاحبي ولا يجد معه إلا ظلمة من فوقها ظلمة ووحدة من حولها وحدها لا ينجيه في تلك الساعة إلا ما قدم من عمل صالح ما أعظم حصرته على ليالي رمضان وما أعظم حصرته على ليلة القدر الذي ضاع من بين يديه وهو صحيح سليم تركها ورقد أمام التلفاز أو تركها ورقد مع الأصحاب أو تركها ورقد مع الطعام والشراب والنساء في حلال كان أو حرام فلما مات وجرى عليه ما جرى ناذى العاصي رب الجعور فأجابه من أجاب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يمعثون عباد الله ما من عبد يموت إِلَّا وندم على حياته وندم على مَا ضيع من أوقاته يقول صلى الله عليه وسلم لا يتحسر أهل الجنة يوم القيامة أهل الجنة يتحسرون الجنة فيها حسرة فيها ندامة يقول صلى الله عليه وسلم لا يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها هذه حسرة أهل الجنة لا يتحسرون على دنيا ولا مال ولا زوجات ولا نساء ولا جاه ولا شرف فما في الجنة أعظم مما في الدنيا بكثير وكثير وكثير ولكن حسرتهم على ساعات مرت بغير ذكر الله رب العالمين حسرتهم على ساعات مرت في معاصي الله رب العالمين حسرتهم على لم يذكروا فيها ربهم وذهبوا فيها خلف أنفسهم الأمارة مع رفاق وأصحاب ودنيا ومال فلما جاء ما جاء من أمر الموت صاحبته الحسرة ولكن مهما تحسر العبد فإن الموت لا يعود وإن الميت لا يرجع وإنما قضاه الله ماض ولا بد نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصلي طيلة العام حتى تتورم قدماه فإذا جاءت العشر الأواحر من رمضان أحيى الليلة ما بين صلاة ودعاء وذكر وقرآن يدعو ربه ويرجوه ويمتهل إليه ويتمنى عليه يقول له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك تصلي الليلة بآية واحدة فقال يا أبا ذر إني كنت أصلي بقول الله رب العالمين إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي الشفاعة لأمتي قضى ليلة كاملة يسأل ربه أن يشفع في المسلمين يوم القيامة وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود ولواء الحمد وأنه سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولكن أخذته الشفاقة على المسلمين على البعفاء والعجزة من المسلمين على الرجال والنساء فسأل ربه الشفاعة ليلة كاملة من بعد عشائها إلى آذان فجرها يدعو الله أن يشفع في هذه الأمة فماذا كان أعطاه الله ما أراد فإذا قامت القيامة ونصبت الموازين ونشرت الدواوين ودخل أهل النار, النار ودخل أهل الجنة الجنة ذهب إلى ربه يشفع في أولئك الذين أكلتهم النار أكلت لحومهم وأكلت عظامهم وأكلت أبدانهم يشربون نارا ويأكلون نارا ويلبسون نارا وينمون في نار ويجلسون على النار فذهب صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة لهذه الأمة فيقول له العزيز الجبار وأهل الجنة يسمعون وأهل النار يشربون ماذا سيكون أيشفع فيهم الصالق المأمون فيقول الله تعالى له يا محمد أخرج من النار أخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان فيخرجهم من النار فيشفع ويطمع أن يخرج المزيد من أهل النار فيقول له ربه أخرج من النار من كان في قلبه وزن حبة خردل من إيمان فيشفع ويطمع فيقول له الله أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيشفع ويطمع فيقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردر من إيمان صلى الله عليه وسلم دعاه واستجيب له طلباه وأعطي ما طلب فلماذا لا نتأسى به في تلك الليالي فندعو الله رب العالمين بما نريد وما نرد وما نتمنى فلعل الله يتقبل منا كما تقبل من نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شَرِيْتَ لَهُ وَاشْهَدُ إِلَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وبعثه روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نموس عليه السلام قال لربه عز وجل يا ربي من أدنى أهل الجنة منزلة أي من هو أقل المسلمين منزلة في الجنة فقال الله تبارك وتعالى عبد يقول آخر الناس دخول للجنة فيقول يا رب ما منزلة في الجنة أو يقول الله عز وجل له ادخل الجنة فيقول هذا العبد وهو آخر الناس دخولا إلى الجنة يا رب وكيف أدخل وقد نزل الناس منازله وأخذ الناس أخذاته كيف أدخل الجنة وقد انطلأت بأهلها وسكن كل عبد في موضعه وآوى إلى بيته وزوجته وقصره ونهره كيف أسكن الجنة وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاته فيقول الله عز وجل لهذا الداخل وهو آخر الناس دخولا إلى الجنة أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا الدنيا التي تصارى عليها الناس تصارى عليها الأحبة والإخوة والأصحاب والأقالب والجيران والآماء والآباء يقول الله تعالى لآخر داخل إن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول يا رب لي لي أنا فيقول الله عز وجل له ولك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله حتى عد خمسة أمثاله فيقول هذا الداف رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله عز وجل له فإن لك مثله وعشرة أمثاله أي لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال ملكه لك في الجنة وليس هذا فحس بل ولك ما قرت عينه واشتهت نفسه فيقول رضيت ربي رضيت ربي فهنا تشريق نفس موسى فعادت البشر إذا كانت هذه منزلة أثنى أهل الجنة فما منزلة أعلاهم فيقول يا ربي وما منزلة أعلاهم في الجنة فيقول الله عز وجل أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيده جنة هؤلاء الله الذي بناها بيده سمعت وعرضت الله الذي بنا جنتهم بيده سبحانه وتعالى أما سائر منازل الجنة فقال لا أكوني فكانت أما منزلة هؤلاء فقد بناها الله جل جلاله بيده قال لموسى ؤلاء الذين حرثت غرس كرامكهم بيدي ثم ختمت عليها بنيتها واغلقتها فلا رات عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر علمت لا سمعت اذن ولا رات عين ولا خطر على قلب بشر وكيف تخطر بانيها جل جلاله كيف للعقول أن تتصور جمال ما بنى الله كيف العقول أن تتوهم وتتفكر في بديع ما صنع الله كرامة لعباده الصادقين يقول الله جل جلاله لموسى لما سأل عن أعلى منازل أهل الجنة قال أولئك الذين أردت غرث كرامتهم بيدي فلا سمعت أذن ولا رأت عين ولا ختر على قلب بشر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا مصداق ذلك من كتاب الله تتجافى جنوبهم عن المضاجة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناههم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين لا تعلم نفس ما أخفى الله تعالى لهم من قرة اعين قال العلماء المفسرون قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين يدخل فيها الملائفة المقربون والأنبياء المرسلون فهذه الجنة العالية ما رآها بشر قبل أصحابها ولا خطرت على قلب بشر قبل أن يراها أصحابها ولا دخلها داخل ولا سمع عنها سامع حتى تفتح أصحابها يوم القيامة هذه الجنة ثمنها ومهرها قول الله رب العالمين فتجاف جنوبهم عن المضاجع وهذه صلاة الليل أي أن أصحاب هذه المنازل لا ينامون الليل كله ولا يرضون بهذا ولا يخضون ليلهم في القيل والقال وماذا فعل فلان وَصَنَعَتْ سُلَانَهِ بَلْ لَيُلُّهُمْ ربهم رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ إن استمتع الناس بمناجاة الناس فهذا استمتع بمناجاة راه عبر الهاتف يناجيها الساعات الطوال يضحك عليها ويغرر بها ويخدعها وهذا ينعم ليلة يشرب الحشيش وما حرم الله مع أصحابه وأقرانه وهذا ينعم ليلة على فراشه مع امرأته في الحلال ورابع ينعم به في الحرام وهؤلاء ينعمون في ليلهم بمناجات الله رب العالمين حتى قال ثابت البناني من كثرة ما أحب صلاة الليل اللهم إن أعطيت عبدا الصلاة في قبره فاجعل لي الصلاة في قبره يدعو الله أن يرضقه الصلاة في القبر من عظم محبة قلبه للصلاة إن الناس في الحياة في الليل للدنيا فهؤلاء ينعمون بالله ان فرح الناس بالدنيا فؤل يبون من خشة الله يجون رَّهم خَفًا وقم خف من عندهُ من حقاف وَق في ما عندم من فاء يقول الله تتجافَ جوبهم عن المضاجع أييتنا بين المضاج بين الأسَّ وبن جوبهم داء يتج فَ كالخصوم المتعادين يعادي بعضهم بعضا فلا لقاء بينهم ولا ألفة بينهم جنوبهم لا تألف الفراش ولا تنعم بالفراش لأنها تقوم لله رب العالمين ماذا يسمعون يدعون ربهم خوفا وطمعا يخذون ليلهم الدعاء دعاء الله رب العالمين وهم يقررون دعاء الله وهم سجود في الصلاة دعاء الله وهم يرفعون أكفة ضراعات إليه يسألوه السلام والنجاة والعاقية ذلك الدعاء السهم الذي لا يخير والله السهم الذي لا يخير قال رجل شرب من شباب المسلمين في هذه الأزمنة المعاصرة قال يصيب أبي بمرض السرطان وقضى الأطباء بما يقضي به الطب في العادة أن مرض أبي لا شفاء له وأنه سيجسه يعني ألم السرطان حتى يتوفاه الله الطب أبدأ عجزه وأظهر ضعفه أمام إرادة الله رب العالمين فقال هذا الشاب والله لا يشفى أبي قال فما أن علمت بما قال الأطباء حتى قلت والله لن, لن أستريح ولن أهدأ حتى يشفى أبي فقمت أتحرى ساعات الإجابة في الليل وفي النهار ففي النهار ساعات الإجابة قبل أداني الغهر بنصف ساعة وما بين الأذان والإقامة وآخر ساعة في يوم الجمعة وكان يتحر الإجابة بالليل أيضا والليل فيه ساعة إجابة يغلق على الظن أن تكون آخر ساعة في الليل يقول هذا الشاب فكنت أتحرى ساعات الإجابة وأدعو وأكثر من الدعاء جدا لأبي أن يشفيه الله ولا أيأس ولا أمل ولا أكل حتى ذهبت به بعد مدة إلى القبيل فأعاد له التحاليل والفحوصات فنظر إليها ثم نظر إلي مندهشا وقال ما هذا فقلت ماذا فقال يا لقد شف يا ابيك فكيف شفه. شف يا ابيك اذ عجز الطب عن شفاه. شف يا ابيك وعجز الدواء عن شفاه. شف يا ابيك فكيف شفه. يا ايها الطبيب شفاه الذي يمرض سبحانه. وهو الذي يشفي سبحانه. شفاه الذي يقول للشيء فيكون جل جلاله. شفاه الذي لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء شفاه من يقول للشيء كن فيكون شفاه الله رب العالمين سمع دعوة عبده وسمع مداءه وسمع مناجاته فأجابه لما أراد وأعطاه ما, ما قلب فاتق الله رب العالمين واجع ربك خوفا وطمعا كما لعا هؤلاء الصالحون ولا تقن ولا تظن أن شيئا يعجز الله رب العالمين أن يجيبه ويعجز الله أن يصنعه ادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا, لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله ما أراد هذا وعد من رسول الله هذا وعد من رسول الله أن من سأل في الليل أعطي ولكن أين السائل أين السائل الذي يلح في مسألته أين السائل الذي لا يمل من مسألته ودعائه أين السائل الذي لا يفكر ولا يمل من دعاء الله أين السائل الذي يتيقن أن الله يسمعه وأن الله قادر أن يجيبه ولم يبق إلا الدعاء منه فالله يسمعني ويسمعك يقينا وقادر أن يعطيك ويعطيه يقينا ولكن أين السائل الذي تجاد دعوته ولا ترد مطلبته في تلك الليالي تحلو المسائل ويحل الدعاء ويحل الرجاء والابتهاب في تلك الليالي تحلو الدموع وتحلو المناداء إن الإمام أحمد رحمه الله يقول عبد الرزاق الصماء إمام اليمن وحافظها يقول عن أحمد بن حنبل لما قدم عليه اليمن جزاك الله عن نبيك خيرا أي أن أحمد رحمه الله حفظ الله عز وجل به قريم وحفظ به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يزيد بن هاني أن أحمد في زمن المحنة والشيخ بن الثمانين عاما بعدما أخذه المعتصم فضربه ضرباً مبرحاً حتى أغب عليه من شدة في الضرب ثم قال لجنوده دوسوا عليه بأقدامكم ونعائكم والله لو كنت أنا من جنود المعتصم ما كنت أدري ما لا أقول لله لو وقفت أمامه وقد دُسُوا على بدن هذا الإمام بحذائه قال لهم دُوسُوا عليه بأخدامكم وأحذيتكم فداسوا عليه بعد أن أغمي عليه وعانى ما عانى فلما رأى المعتصم شدة أحمد وأنه لن يرجع عن قوله أبداً قال له اخرج فامقث في بيت من البيوت ولا تخرج منه ولا تحدث الناس بحديث واحد إذهب وجل في هذا البيت حتى أأذن لك بالخروج ولا تحدث الناس ولا حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الإمام الكبير إلى بيت يزيد بن هاني يقول يزيد فكان أحمد رحمه الله إذا صدنا عشاء صلى بعدها بعض الركعات ثم نام نومة خفيفة قل ساعة أو نصف ساعة ثم قام ليصلي إلى أن مؤثن للفجر قال وما كل وما مل ولا ليلة واحدة وما استطعت أن أفعل مثل ما فعلت ماذا تريد لا يزيد أتريد أن تفعل كما يفعل الإمام أحمد ما هذا؟ أتريد أن تصل إلى ربك هذا الإمام الذي شهدت الدنيا بعلمه وفضله وليانته أحمد بن حنبل الذي يقول عنه يحيى بن معين أراد الناس مننا أن نكون مثل أحمد وهيهاد هيهاد هياك أن يصل إلى هذه المنزلة أفراده ورفاقه إمام الدنيا وعالمها رحمة الله عليه في هذه المحمة وفي هذه الشدة يصلي جل الليل لا يفتر ولا يكل ولا يمل سبحان الله ما هذه القلوب وما هؤلاء الناس إن هؤلاء ما وصلوا له من فراء هذا رثمان معفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية كان رثمان معفان في أيام الحج والموسم ورثمان أدركته الخلافة وقد ناهد الثمانين عاما اسمع وتعجب تعجب ما شئت أن تتعجب وأنا معك أتعجب أنا معك أتعجب والله عجب لا ينقضي عثمان وهو خليفة المسلمين على كتفيه من الأعباء ما عليها وفوق ظهره من الأحمال ما فوقها خلافه من المحيط إلى الخليق كل هذا فوق ظهره يتحملها أمام الناس وأمام الله وفي أيام الحج والناس يعانون في الحج ما يعانون من زحام وحر وعناق وعثمان قارب 80 عاما يقول الحافظ ابن كتير كان عثمان يأتي عند الحجر في أيام الموسم فيوزن بعد صلاة العشاء بركعة يقرأ فيها القرآن كله وكان هذا من دابه ومن عادته تعجب ما شاء الله لك فتعجب وأنا معك أتعجب من رجل قاربت ثمانين عاما خليفة المسلمين في أيام الحج أيام الحر والعناء يهرأ القرآن كله وهو واقف على قدمين في رفعة واحدة فإذا ما سئل كيف تقوى على هذا فقال لو طهرت أو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعجب ما شاء الله لك أن تتعجب من هذه القلوب وثلث الأبدان كيف استطاعوا هذا وكيف قدروا عليه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعرفون قيمة الزمان وقيمة العمر ويعلمون أن بعد الموت أمر دلل عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهذا نور الدين محمود زنكي يقول عنه العلماء ما جاء خليفة أعدل ما جاء خليفة بعد عمر بن عبد العزيز أعدل من نور الدين محمود زنكي رحمه الله يقول الحافظ ابن كثير عنه أنه كان مدمنا لقيام الليل تأمل هذا الخليفة الذي قضى عمره في حرب الصليبيين الذي مهد الطريق لصلاح الدين الأيوبي ليختح بيت المقدس ويخهر الصليبيين هذا الرجل يقول عنه الحافظ المكثير كان مدمناً لقيام الليل وكان يكثر من صيام النهار وكان يخافر بنفسه في الجهاد يغف في مقدمة الصفوف ليناء الشهادة في سبيل الله فقال له أحد العلماء في زمانه يا خليف يا مولانا يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا إنك إذا قتلت قتل الناس من حولك وفسد الحال وخسر المسلمين فقال له مور الدين محمود سنكي كيف تقول هذا ومن كان للمسلمين قبل أن يخلق نور الدين من كان لهم قبل أن يخلق ومن محمود وما محمود ومن محمود وما محمود حتى بكى وأبكى من حوله أولئك الذين يخسون الله رب العالمين ويعرفون قدر نعمة الإسلام وقدر الأيام والليام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا العش العشر وأفضلت بأخذي ليله صلاةً ودعاءً وتبرعًا وابكهالًا فلا تفوت الفرصة على نفسك وعمر بيوت الله بقاعة الله والصلاة عمر بيوت الله بالقرآن والدعاء والذكر فإن عجزت فافعل آذى في بيتك ولا يحملنك الشيطان ولا تحملنك نفسك الأمارة بالسوء أن تجلس مع فلان ثم بعدها تذهب إلى المسجد فإن جلس معه وجدت في قلبك قسوة فإذا قسى قلبه لم تستطع الذهاب إلى المسجد ولو ذهدت لوجدت في قلبك قصوة ووجدت في الخيام مرارة تقضي لياليت في طاعة الله وفي ذكره ودعائه أليس لك إلى الله حاجة ألس ترجوه في رجاء وتطمع في أمر منه ألس ترجو منه طلبا أو تريد منه سبحانه أمرا فاتفع إليه بهذه الليالي ولا تمل من دعائه ولا تمل من الطلب ولا تمل من الرجاء وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قضى ليلة كاملة يسأل ربه الشفاعة فأعطاه ما أراد وزاده سبحانه وتعالى إياك وطريق البطالين إياك وطريق العاطلين إياك وطريق اللاعبين فمن ندريك أن تحيا حتى تأتيك هذه الأيام مرة فأنيك من أدرك يا صاحبي من أدرك أن الحياة ستبقى لك من أدرك أن القبر لن يفتح لك من أدرك أن المرض لن يداهمك كم من مريض يجلس على فراش الموت الآن ينظر إلى الناس وهم في صلواتهم فيسترجع ما كان يصنع أيام قوته وصحته فيبكي ولكن ماذا يصنع له البكاء فقد ضيه عمره وخيب نفسه يوم أن يبعث الناس يوم القيامة فينادي منادي الله رب العالمين أين أهل الليل؟ أين أهل الليل؟ فيقوم قوم قلة فربما قام أخوك أو ربما قام صاحبك أو ربما قام ولدك أو ربما قامت زوجتك قمضي إلى الله في عز وشرف وفقار وأنت تلهث وراءهم أدركوني وأنقذوني ولكن لا سبيل فقد قضى الله ما قضاه وضيع المسلم ما ضيع وفرط فيما فرط فاتقذ لها رب العالمين واحفظ هذه الأيام وحافظ عليها ولا تضيعها وأبثر فيها من دعاء ربك واتضر عمليه إنه سبيع قليل رحيم مجيب جل جلاله نسال الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وان يرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم, لنا وارحمنا. اللهم يسر لنا ليله العالمين يسر لنا ليله القدر يا رب العالمين اسلنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعل لنا فيها اوفر الحظ من رحمتك اوفر الحظ من رحمتك ومن عفوك ومغفرته. ومن عفوك ومن اللهم اعف رقابنا من النار اللهم اعف رقابنا من النار اللهم اعف رقابنا من النار وحر من على النار واحرمنا فلاننا على النار اللهم ارحمنا واغفنا ارحمنا واغفنا ارحمنا واغفنا ارحمنا واغفنا اللهم اجعل الفردوس الاعلى مثوانا ومصيرنا الأعلى مثوانا ومصيرنا اجعل وارا ومصيره اغفر لآبائنا وأمهاتنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا اصلح بنا أنا وبناتنا وأخواتنا ونسائنا اللهم عافنا واعف عنا اعفنا واعف عافنا واعف عنا. عنا اللهم نجدنا من نجنا من النار نجنا من النار نجنا من النار نجنا من خزي الدنيا وفضيحه الاخره نجنا من خزي الدنيا وفضيحه الاخره اللهم استرنا يوم تبدو الضمائر وتكشف السرائر اللهم اكسنا يوم يتجلى امننا يوم خوف الناس امننا يوم خوف الناس ضغلنا اذا عرق الناس. اجعلنا من اهل اليمين اجعلنا من اهل اليمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين اللهم متعنا برفقه الامين متعنا برفقه الامين والنظر الى وجهك الكريم والنظر الى الكريم اللهم انك عفوا تحب العفو فانا اللهم انك افو تحيء العرض وفاق عنا. اللهم اليك نشفو بعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم انصر المسلمين وامر المسلمين. اللهم سلم الشيشان وفلسطين والعراق وجميع بلاد المسلمين. عليك بي عليك بامريكان. اللهم خيب مسعاهم خيب مسعاهم. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين. ومن حارب المسلمين. ومن عاد المسلمين. اللهم ارحمد معافا لهم. ومكانساهم. اللهم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين